أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي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 يرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه زيد له فيها حسنا ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان اشاء الله يختم على قلبك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 ولا نصير ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام ان يشا يسكن الريح فيظلل نرواكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور أو ojobi بِمَا كَسَبُوا bima ka كَثِيرٍ a الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا la مِنْ ja فَمَا na fi, a وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكنون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فَمَنْ وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه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 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم ألا إن في مقيم وما كان لهم وما كان لهم من أولياء, وما كان لهم من أولياء ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم, استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من والجَائِيَةُ مِن ذِي وَمَالَكُم مِن نَكِيدٍ، فإن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حَفِظاً، إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رحمة فرح بها